فليأتنا بآية كما أرتل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرتلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فَأَسَألُوا أَهْلَ الذِّكْيِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلَ لَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ تُمْمَ قَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ مَشَى وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تَعْتَلُونَ